إن الله مع الذين تقوى الذين يوم مرح. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين. وصلى والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المنزلة التي بين أيدينا اليوم. أسميها منزلة امتحان هي منزلة الصدق والصدق يعتبر كما قال ابن القيم هي منزلة القوم الأعظم وجميع منازل السالكين إنما تنشأ من الصدق وبالتالي أي عبادة من العبادات يمكن أن توصف بهذه المنزلة نقول توكل صادق وحب صادق وعزيمه صادقة وإرادة صادقة وهكذا فالصدق أساس كل المنازل لابن القيم كلمة لطيفة جدا في الصدق يقول الصدق سيف الله في أرضه ما وضع على شيء إلا قطعه وما نازع عدوا إلا ارداه وصرعه الصدق ذا؟ يعني أنت لما تكون صادق لا يستطيع أحد أن ينال منك لأن الناس إنما ينالون منك عند انحرافك أما إذا كنت مستقيما وكنت صادقا لا يستطيع أحد أن يصلك يعتبر ابن القيم رحمه الله الصدق روح الأعمال هو روح الأعمال وهو الحامل على اقتحام الأهوال لما وصف الله الصحابة وصفهم بالصدق في قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وأولئك هم الصادقون وقال في التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الصدق يقول ابن القيم هو الدرجة التالية لدرجة النبوة أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين بعد طوالي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الصديقية هي المنزلة التالية لمنزلة النبوة يعني بعد النبوة طوالي الصديقية ابن القيم عنده شيء عجيب يقول عن أبي بكر الصديق الأكبر، عنده اسم أبو بكر الصديق في المدارس دشنا الجو دائما إذا وجدت في المدارس لفظ الصديق الأكبر دمنه دأو بكر لأنه وصف بهذا طيب يقول ابن القيم الصدق أساس بناء أساس بناء الدين وعمود فصتات اليقين يا أخي الصديق ده يكفي يكفي اخواننا إن رب لما قسم الناس قسمهم إلى صادق ولم يقسمهم إلى صادق وكاذب التقسيم المعتاد قسمهم إلى صادق ومنافق قال تعالى ليجزي الصادقين بصدقهم ما قال ويعذب الكاذبين قال ويعذب المنافقين إن شاء فدل على أن نقيض الصدق النفاق نقيض الصدق النفاق وضده النفاق بالتالي الصدق عجب قال تعالى فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم أنبع بعجبني كلامه الصدق سيف الله في أرضه ما وضع الصدق على شيء إلا قطعه وما صان به أحد على عدوه إلا صرعه انت كان بقيت صادق بجهج يهدونه دي كلها كويس؟ حتى اخواننا المصريين يقول لك امشي عدل يحتار شنو؟ يحتار عدوك فيك انت بس خليك صادق امشي عدل دي معناها ابقى صادق وهذا يؤكد معنى ذهب اليه ابن القيم في الصدق يقول الصدق لا يرتبط بالاقوال فقط الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال الأحوال معناه مسألة القلب على القلوب ندي احوال أحوال كويس؟ والأقوال أليس باللسان ده والأفعال بالجوارح والدليل على أن الجوارح تصدق وتكذب قال صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو؟ يكذبه وبالتالي أسوأ الخصال الكذب الكذب ده سيء جدا قال عليه الصلاه والسلام اذا كذب العبد كذبا باعد الملك الموكل به عنه ميلا لنتن ما يخرج منه يعني لو كذب الملايكه بتقوم جاريه تبعد ميل من العفانه طبعا في ناس بتكون متعبين الملايكه بتعينه تعب كل ديور يورث تاني بكذب والله في ناس بكذبوا كذب ياخي في ناس بكذبوا كذب يعني ذاته كذب يحيرك في راسك بعدين انت قال لك أسوأ انواع الكذب الكذب لاجل الكذب ما انت بواعث الكذب شنو من الناس من يكذب خروجا من مأزق وده غالب الكذب بيكون الزرع اتزرع فده يطلع بيقوم يكذب يا أولا دشنه يقوم يكذب كنت وين يكذب ففي زول يكذب خروجا من مأزق ومنهم من يكذب لتحصيل منفعة في ناس لسان قطعة واطن يحلف اليمين بالكذب خير؟ لكن أسوأ أنواع الكذب الكذب لأجل الكذب وهذا يسمى الكذب سجية وطبعة في زول دم دب كذب شفت دم دجاري الكذب كذب كذب دنوا عنه لا في زول قالوا ولا في زول سألوا براه يجنب, يجنب في كذب يا زول ما الكذب كعب وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين أهله أو المقولة تنسب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مما عرفت الكذب أن ذا ما كويس يا سلام والله زمان أشوف على ذاته الكلام يقوله ذاته كلام سمح يقول لك الكذب حرام والله الكذب حرام وبالتالي الكذب من أسوأ الخصال بعدين شوف أسوأ الخصال في الرجل الكذب الرجل لا يشينه في الخصال إلا خصلتين البخل والكذب. الراي كان بيجا بخيل شين شديد وكان بيجا كذاب شينه يا أخي ما في تخبب خليك واضح فشنه في دايس على غفتك يا أخي في زود عنده على السلطان قوللونه هاي قلته ضرب ليك انت وين والله لسه ما تحركت من البيت فشنه بس فشنه يعني دا ينهيرك دا دا يعمل شنو أسا كذا الكذب من أسوأ الخصال لنتعلم قيمة الصدق ولنعرف أن الصدق كل الدين شوف الصدق كل الدين أي حاجة في الدين بصدق الايمان بصدق ايمان صادق لو يرجع عنده إمام صادق معناه إمام لما يكون تمام يكون صادق كويس عبادته صادقة معاملاته صادقة أحواله صادقة ده كل الدين قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أشتري وليك الصادقين جاب لك دين صفاتهم قال لك الفوق الصفات هو الصادق معنى ما يعني الدين كله أركان الإيمان أركان الإسلام المعاملات الصبر الوفاء بالعقود أداء الحقوق بعد ما جاب صفاته كله قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الآية السابع والسبعين بعد المئة من صورة البقرة ليس البر يا أخي الصدق معنا حاجة عالية شديد وبالتالي الإيمان يقوم عليه الصدق والنفاق يقوم عليه شنو يقوم الكذب كده شوفوا آية المنافق ثلاث الثلاثة كما رجيت تفكد بسألوني إذا حدث واضحه اذا وعد ده شنو كذب ولا ما كذب واذا اؤمن كذب ولا ما كذب معناه شنو النفاق كله كذب النفاق كله كذب عشان كده قلت لك الكذب ده شين هذين اخواننا الناس شوف الاسلام يريد ان يمرن النفس وان يعود الانسان وأن يصوغ الشخصية المسلمة على الجدية والمسؤولية والشفافية والوضوح والصدق من قال لغلام هاك ولم يعطه شيئا كتبت له عند الله كذبة ما ينفع تقول لزول هك شافع بس تغشه كذب قال عليه الصلاة والسلام ل ل ل ل ل لنساء عنده دعاهن للطعام فاعتذرنا بانهن لا يريدنه قال لا نريده يا رسول الله قال لا تجمعن جوعا وكذبا تكذبوا وكمان جعانات وفعلا كان داري ياكلو يعني زوج كان قال لك تعال اكل وانت داير اكل ده ما تعمل فازول عفيف نفسك طوال اللي بتاكل عرفت او تقول له والله ماذا أكل معك لكننا جعان لكن ما خليك واضح قلت لكي تقول شبعان انا اكلته حرام لأن الشخصيه المسلمه لا تعرف الكذب حتى في المزاح قال عليه الصلاة والسلام هنا لا تجمعنا جوعا وكذبا قالت يا رسول الله أإذا اشتهت إحدانا طعاما وقالت لا إذا اشتهيه أي يكون كذبا قال ما من شيء يكتب حتى تكتب الكذبة كذبا والكذيبة كذيبة الناس يزود الكذب عنده شهور يقول لك كذبت أبريل وعنده ألوان يقول لك كذبة بيضاء ويقول لك كذبة شنو كذبة أبريل عارف أنه كذبة أبريل واحد يضرب له يضربه التلفون يقول له أبوك ماك يلا يكلم الناس خير عديد وياخذ إجازة ويستف والناس يودعوه ويعمل له كشف يضرب له يقول له يا أخي مع لش دي كذبة أبريل الكذب عنده شهور ويقول لك كذب ابيض أنا ما اكتبه الابيض مقصود بشنو اذا كان تشتهي الطعام وتقول لا اشتهيه تكتب الكذبه كذبه والكذيبة كذيبة وانا بعيب زعيم بيت في ربط الجنه لمن ترك المزاح الكذبه وان كان مازحا وإن يعني معناها المؤمن من كثر ما هو صادق لا يكذب حتى في المزاح وعدم الكذب في المزاح واستقامة اللسان بعد استقامة القلب إنما هو دلالة على التحرق ما قال شنو عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يصدق ده لاقاني كثير الصادقين دي لا والله فينا الصادقين لكن قال ويتحر الصدقه ده ما لاقاني زول صادق يامن بيتحرش صدق يعني صادق لدرجة انه في الضحك والمزح ما يكذب ده حاجه عجيبه يعني يتحرش الصديق ده قدر كيف يا اخوانا معناها ما يعجب الا بالصديق وما يتعامل الا مع الصادقين وما يعرف الكذب نهائي في هزار ما يدر الكذب في مزح ما يكذب ده اسمه يتحرش من حتى يكتب عند الله صديقا طيب وبالتالي ترك الكذب حتى في الضحك قال عليه الصلاه والسلام ويل للذي يحدث الناس بحديث يكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له في واحد عشان ضحك الناس يكذب يقول لهم كان في كذا طلع عنده في نكات كثير يقول لك كف واحد كذا كذا كذا كويس كان في واحد شايجي لاقك بجد الكلام ده حصل لك نقولك والله سمعنا يقول لك كف واحد حلفاوي اي حاجه ضد الدين يقول لك كف واحد حلفاوي لاقك وين الحلفاوي دلك يدورني يقول لك سمعت يا ضانبي ما قصدك اي حاجه فيها حماقه يقول لك كف واحد جعلي كويس اي حاجه فيها كذا شنو ما عارف يقول لك كف واحد يعني هذا ندوي وربع أي حي فيها مساخر يقول لك يفف واحد ربع طادي لا قاك وين ما تكذب كث وهكذا وبالتالي تلقى الناس من أجل أن يمزح ويضحك الناس يكذب المؤمن صادق لدرجة انه يتحرى الصدق أما إذا قصد بالكذب الأبيض الكذب الذي أباحه الشارع كالكذب من أجل الإصلاح بين الناس واحد تمشي يقول له الله زودة بشكل كالليل والنهار انت عم لشيك يا خسود ده الزود ده غده طوالي هو بشكل ولا حاجة لكن ده تصلح بيناتهم ده جايز الكذب في الحرب ده جايز الكذب على المرأة وفي ناس مما يسمع الكذب على المرأة تقبع حياته من أول لحد آخر مع المرأة كذب تقول له في جيبك في كم يكون في خمسين ألف يقول له فت خمسة آلاف وصل بها يقول لك الكذب على المرأة جايز يا زول ما كذب القدر ده اتكلم ما كذب قدور ده الواحد قلت من وين كنت وين ما ده يكلمه يقول كنت وين يقولي يقول لك كنت مع صاحبي كله مع صاحبه ولا حاجه بس في مشوار هي قد تزعل منه مثلا مثلا وهكذا ده كذب ما يجوز لانه المره في النهايه حتعرف القاعده إنه الكذب يجوز بعدك اي حاجه هيقول الراجل حتكذبوا فيها حتقول له لا, لا لا لا ما قال كذب على النسوان جايز. الإسلام الكذب على المرأة جائز فيما يتعلق في إبداء المشاعر تجاهها لأنك إن حاولت أن تبدي المشاعر تجاهها سوف تكذب وعند وقوعك في الكذب لن تكون آثما تقول ليها من الله خلقني ما شفت زيك والله كذاب كذب لكن ده الله نحاسبك فيه لأنه ده إبداء مشاعر المرأة المرأة تعمل الملاح مريح كثير وحناش تحركت. قل لا ما بقطة زي ملاحظة يا السلام. يا أخي ملاحظاتك ملاحظ جميل لا جميل ولا حكت. لبست فستان قل لا بس الفستان ده تقول صمموا فيك أنت بس بالله بس الفستان ده يا السلام زي القمرة والله لا زي القمرة لا حاجة. لكن ده ما بحسبه فيه في إبداع المشاعر تجاهه لكن تكذب على في أي حاجة يا أخي معقوله الحياه الزوجيه تقوم على الكذب من أي حاجة كذب. قال منه وراك ما قال لا يكذب على مرته لا يوريها مرتبه يفش لا يوريها كلش عنده لا يوريها حاجاته يا اخي دي حياه زوجيه شنو يا اخي وبالتالي الحياه الزوجيه لا تقوم على الكذب انما تقوم على الصدق طيب اورد ابن القيم رحمه الله ابن القيم ده فاهم اورد امور عند علاقه بالصدق ورد في القران لسان لسان الصدق ومدخل الصدق ومخرج الصدق ومقعد الصدق وقدم الصدق ذي ربنا ذكره ابن القيم طبعا دار يعرف ليه نسبوا للصدق الصدق قال واجعل لي لسان صدق في الاخرين ده معناه شنو اجعل لسانا صدق في الآخرين الثناء المستمر المرتبط بالله لا ينقطع كثنائنا على إبراهيم توقف ما صلينا صلاة إلا ذكرنا إبراهيم عليه السلام في صلاتنا وما صلينا على رسولنا صلى الله عليه وسلم وإلا صلينا على إبراهيم مثله إذن الصدق هو الثبات واللزوم والاستقرار والشيء الحسن هذا كله أجمل في كلمه تسمى الصدق وكذلك قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكه ودخل المدينه ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق مدخل الصدق الدخول المدينة لأنه كان اتصال الإسلام ومخرج الصدق من مكة لأنه خرج في الله أخرجه عاده في سبيل الله وبالتالي كان مخرجه مخرجه من مكة مخرج شنو صدق ودخوله المدينة كان دخول شنو صدق والجنة قدم صدق قال تعالى بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق وقدم الصدق قيل محمد صلى الله عليه وسلم وقيل القرآن وقيل الجنة وكله صحيح الشيء الكامل الواضح المنجي هو محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام والقرآن كذلك كله صدق قال تعالى ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا والجنة صدق لأنها لا تتبدل ولأن الخلود فيها دائم ولا يدوم إلا ما كان صادقا لأن الشيء الذي يدوم ما كان بالله ولله ذلك ابن القيم عنده قاعدة يقول ما كان بالله متصل وما كان لغير الله منفصل ما بيستمر لا يدوم فأما الزبد فيذهب جفاء وامام ما ينفع الناس فيمكث فشن في الأرض طيب فقدم الصدق إما الجنة وإما الرسول عليه الصلاة والسلام وإما الخرآن وإما الأعمال الصالحة التي قدموها وكل ذلك ممكن أما مقعد الصدق قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومقعد الصدق الجنة أيضا لأنها لازمة مستقرة لا تتبدل طيب قال ابن القيم رحمه الله تعالى من علامات الصدق سكون النفس وطمأنينتها للصدق والله يا اخواننا كان في زول قام يتكلم في الدين في الدين دا انت بالكلام وده بتعرف في اي بتعرفه صادق ولا مصادق والله يعني الصدق ده ظاهر يا اخواننا في زول بيتكلم في الدين صادق وفيزو بيتكلم في الدين داير مكانه ودايره دايره دايره واضحين ولا ما واضحين حكمه الله الداير مكانه ده ما يلقى مكانه نهائي وحكمه الله الداير مكانه ده ده الله بيرفع فوق الناس وبيعمل له مكانه حكمه الله كويس وده الصدق عشان كده ده نقيم دلل على هذا الحديث بقول النبي عليه الصلاه والسلام في الترمذي قال الصدق طمانينه يعني أنت الصادق إذا تكلم معك قلبك يحدثك فيحصل نوع من أنواع الطمأنينة لكلامي لو فيش حاج وقفت في الشارع ده وجاب لك أوراق وحكى لك قد يقع في خلدك انه كذاب ومحتال وفي واحد أنت بتحس انه زوده شنو صادق من وين جاء هذا الكلام ده قال عليه الصلاة والسلام الصدق طمأنينة والكذب ريبة فإن الكذب ريبة بالله ال... الذي يكذب في حديثه يظهر الكذب ويمكن أن تخرج الكذب من خلال كلامه تناقضا تطلع تناقض من كلامه تقول ليه خذت قبل شوية ما قلت كده قبل شوية انت حسن ما قلت كده تطلع كالضبط ظاهر جدا الصدق طمأنينة والكذب ريبة وفي معنى آخر للحديث إذا تعاملت مع صادق سوف تتعامل معه بأي مبلغ من المال بطمأنينة فائقة لو في ذلك أنت عارف صادق ما بتخافي أكلك ممكن تدي قروش ومشي منه وصل أمانة ولا شيك وقال الشيكات شنو ذاته الكذب الكثير وصل أمانة وصل شنو ما عارف وكتبه وثقه لأن الناس بينكروا كويس وبيكذا ما نافع مشكلة؟ كذا والله يشيد منك يقول لك لا شفت لا حد يقول لك عندك شاهد تقول لا يا عندي شاهد الله الله كان ثول ما كان فيه تريد تنكر طيب والله خير شنو خير الشاهدين لكن اوريك انت اذا تعاملت مع زول في ناس بتتعامل بالمليارات مع بعض ولا ورقة ليه الثقه والطمانينه دي لبعض جت من شنو من الصدق طيب لو في زول غشاك واحد وغشاك ثاني انت اي زول بتقول داري وشي صار مصح ريب ولا ما ريب لو في زول غشاك ثاني تقول له اكتب لي لو صادق ما برتقي ثاني بتخاف بتلاوز قال لك الضد انا ساعه الدبي مخاد جره الحبل قال لك الشخص كان لدغته حية ثعبان لدغه ثاني إذا رأى حبل في الأرض يخاف يقول هذا ثعبان حبل شفتك رأى حبل في الأرض يخاف قال لي خرطش بل يقول هذا ثعبان لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وسبب ها لهذا الحديث سبب الحديث عنده سبب واحد من المشركين شاعر يسمى أبو عزة الجمحي أبو عزة الجمحي ده وسير يوم بدر أسر النبي صلى الله عليه وسلم وفقر وهو فقير معدم وعنده بنات كفر فبكى النبي صلى الله عليه وسلم بكى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له بناتي وعيالي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سوف أعفو عنك يا أبا عزة لكن لا تشاركن قريشا قتالنا يخرج صلى الله عليه وسلم فهم عليه الصلاة والسلام فاهم فهم فهم دار يحيد وكان شاعر وأن لا تقول فينا كلمة قال عاهدتك ذهب لما جاءت غزوة احد خرج مع المشركين. نقض العهد وجه، والمشركين انتصروا في, الـ في, الـ في الأول ورسول الله في حمراء الأسد اعد عدته لما سمع أن ابا سفيان يريد أن يرجع إلى المدينة ليقضي على المسلمين ويجتث شأفتهم قام جمعوا وهم ماشين، أبو عزة كثير النوم وثقيل النوم نوم تقيل فاته القوم هو نائم قالوا كأن أبا عزة في هذا المكان فأرسل إليه الزبير وعليا رضي الله عنهما فجاء به أسيرا قال يا رسول الله وعاهدك ألا اعود لذلك قال لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين عليه الصلاة والسلام لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين ترجع وتقول لهم خدعة محمد غشات الثانية تقول لهم طوال كتله قتل ابا عزت الجمح وهذا سبب لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين الناس بيسمعوا كلامنا كثير لكن هو عنده شنو اساس في شنو اساس في في السنه النبويه صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا فالقول الصدق طمانينا اذا صدقك شخص واحسست انك صادق سوف تطمئن اليه في جميع المعاملات والكذب ريبة لو الشخص خدعك وجاي عامله ثاني بيتعامله بيتعامله لماذا الكذب ريبة هذا معنى هذا الحديث طيب الصدق في الأقوال والصدق في الأعمال يقول ابن القيم يا ابن القيم ده ربنا وفق ببرنسة خاصة في الكتاب المدارك يعني الحمد لله أنا ربنا وفقني يعني كثير وقفت على معظم كتابات ابن القيم كثير من الكتابات كتب يعني راقية وجميلة زاد المعاد في هدي خير العباد خمس مجلدات كويس كتب مفتاح دار السعادة ومنشور ولايتي أهد العلم والإرادة كتب روضة المحبين ونزهة المشتاقين مجلد كتب باب الهجرتين ومفتاح دار, دار السعادتين كتب الفوائد كتب بدائع الفوائد كتب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء كتب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان كتب إعلام الموقعين عن رب العالمين لم يكتب مثل المدارج ابدا الحمد لله ما بقول لك اطلعت على كلها كيف وقفت عليها ما مره ما كتب ابن القيم كما كتب في المدارج ده بالغ ثو بس توفيق عجيب اللغة وطريقة المناقشة كلام يصل القلب في المدارج يختلف عن بقية كتبه نقيم كتب كتابات كثيرة جدا كتب اجتماع الجوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية كتب وده كتاب راقي جدا في القدر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل كتب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم كتب كتب جميلة لكن المداري جمالا قال في كتبه احتمال على منظر له من نظرة مختلفة لكن المدارج راق جدا يقول ابن القيم الصدق في الأعمال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على الساق بتلقى الساق بتعيشتري بزات الساق شايل لاشنو شايل استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبله على الساق واستواء والصدق في الاعمال استواء الافعال على الامر والمتابعه كاستواء الراس على الجسد يعني الصدق في الاعمال بالمتابعه والصدق في الاقوال بشنو بالتحري والصدق في الاحوال هو استواء اعمال القلب والجوارح على الاخلاص قال بذلك يكون المؤمن صديقا لما يستوفي الصديقيه في الاقوال والافعال و وشنو والاحوال طيب قال ابن القيم عمل فصل الى الان لم ناتي الى كلام الهروي الهروي رحمه الله ما أتينا على كلام ابن القيم قال منزلة الصدق المنزل اللي بتعجبه بيتكلم فيها كلام كثير من نفسه بيزيد عن أشياء إضافة كمقدمات قال كلمات في حقيقة الصدق ما الصدق إخواننا ما الصدق أجمل كلمات الصدق قال الجنيد أبو القاسم الجنيد رحمه الله الصدق أن تصدق في موطن لا يجيك فيه إلا الكذب ده الصديق محلة كان كذبت بتنجو كان صدقت في المحلة اللي معنا أنت هو طبعا الصديق ما بنجي منها سبب لكن الشيطان يقول لك, لك كان قلت كده بجي تخارج صح؟ بجي خارج يقول لك لكن هل بجي خارج بجد؟ والله فينا بعد ما يكذب كويس اتعرف في ناس متبرسين والله زول من ما يكذب يعرفوا ما عرفت بيكتشفوك كيف ما تعرف وبالتالي الصدق ده ان تصدق في موطن لا ينجيك فيه الا الكذب ده الصدق ده حيث الصدق وقال ابن القيم الصدق موافقه السر للنطق السر ده يقول لك فلان ده زول طيب في قلبه في شنو في لسانه, في لسانه. ده الصدق الصدق موافقة سر للنطق يعني ما تقول حاجة انت مبتعتقيدة ولا بتراها خليك واضح وانا هقول لكم حاجة كان ما صحيح ولا لي ما صحيح الصادق لما يعيش في مجتمع غير صادق يعاني معاناة شديدة ويراه الناس متزمتا قال لك في حكيم صيني زمان ولد من أولاد الملوك حكم قال له اوصني قال له سمي الأشياء بأسمائها سمي الأشياء بشنو بأسمائها يعني أي حاجة الدياء سيمة جد جد ما, ما تقول لي فوائد دريبة عبيل دريس مريبة كويس ما تقول لي مشروبات روحية كحول خمرة خمرة عديل كويس ما تقول لي ما أعرف البورصات وما البورصات دبومار جومار عديل ما تلفه دور سم الأشياء بأسمائها كويس وهكذا ما تقول ما ت ما يلفه دوره ده إذا سميت أول حاجة إنت كان سميت شي غلط حتبشي في خط غلط من الأول في المعالجة حتكون غلط لكن من الأول لما تقول ذا زينة بتعرف الزينة دا سبب شنو لكن لما تقول ظواهر سالبة ظواهر سالبة شنو كده يرينا الظواهر السالبة شنو كويس يقول زواج عرفي يا أخي هو ذاته ما زواج دا زنا لكن أشان نفرق من الزينة التاني نقول زينة مقنن زينة مقنن، نصلحها شوية بس زينة مقنن، لكن زينة. حس أقولك حاجة، فوحة قلت لي، أنا الزوّدت زميلي في المكتب، وعجل في المكتب واحد زميلي، نحنا برانة قلت يا ناس، يا ناس حصل، والله، وبعدين قلت لي ها حس أسوي شلون أنا يعني انا وبعدين ما مشوا قدام زاته دخل بيها وأي حاجة، لكن بعد ذلك ملاها يعني. وهي ملته قلت ما ماذا يطلقني ملت ما يطلقك قلت له كيف قلت له أنه ما عرسك من الأول كيف قلت له الان الآن أنت حطي عرفت أنه ما حامل متأكد اي ملت له باكر دي كان جزول تعرسي طوالي قلت له دخ ما عنده حبل ملت والله سير ما عنده خلي حبل سير ما عنده قال حبل كان. حبل شنو والله يخيص ما عنده عشان أوريك أنه ده بقى زواج ذاته برناسب لو في مزوجة عرفي وعرثت لاجد ثاني الزواج الصحيح بتاع ذاته وده ما, ما يطلق يفسخ يفسخ كيف أيزا يمشي أهله بس يعني كان في شاب مزوجة طلقة يعني كان طلقة معترف إنه زواج يمشي بس يخليها بس خلاص ما يعتبر ذاته مرته دي كان أيام بتاعت متع يتمتع وقضى شهوته زينة ده ده اسمه في النهاية زينة قال لك سمي الأشياء بشنو؟ بأسمائها طيب ال ال ال الجنيد عنده عبارة في الصدق عبارة موهمة موهمة يعني شنو؟ محتملة عنده أكثر من احتمال طيب قال فيها الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة والمرأي يثبت على حالة واحدة أربعين سنة الوهم وين الصادق ما بيتقلب الصادق ماله ثابت الصادق معناش شنو؟ الثبات ابن القيم قال وهذه عبارة مؤثمة إذ أن الصدق يعني الثبات واللزوم وعدم الاضطراب فكيف يطرب الصادق ولا يطرب المنافق قال والعبارة فيها حق من وجه ووجه الحق في العبارة أن الصادق همه أن يفتش عن محبوبه ومرضاته فأينما كانت مرضات محبوبه هو معه ولذلك يتقلب ما سمع بعبادة تقرب إلى محبوبه إلا عملها وبالتالي يحدث درس العلم وبالليل يقوم ويبكي وبعد الفجر يقرأ قران تقلب لما تقلب كويس؟ إذا سمع بجنازة جرى إذا سمع بمريض سعى إذا سمع برحم وصل تقلبه في مرضات محبوبه لأن قلبه يفتش على مراض ومرادات محبوبه فهو يدور معها بركائبه حيث دارت وهذا سبب تقلبه وكذلك ودي نقطة مهمة جدا في هذه المسألة يقول الصادق في طلب الدنيا كيف تجده لو في صادق في الدنيا يعني ما عنده غير الدنيا دي بيكون كيف برتاح ولا بيكون مزعزع صفقة تلفون أعمل كده سوي كده رسل كده أعمل أشحن سافر الزول الصادق في الدنيا ما بيرتاح والصادق في الآخرة لا يرتاح أجزوا الصادق في الآخرة لا يرتاح لا يرتاح المؤمن كما قال الإمام أحمد إلا إذا وطئت أقدامه الجنة لكن في الدنيا بيرتاح مما يقلبه ويقلقه الخواتم بالزعزع المؤمنين زعزع السفيان الثوري في سكرات الموت يتقلب ويتألم قالوا يا سفيان اثبت قال اخاف ان اسلب الايمان في هذه اللحظة اسكين الجو اما المرائدة لا دائر اخر لا دائر حاجة بالزعزع اشنو ابن القيم عنده عبارة يا سلام يقول ابن القيم الصدق كحمل الجبال الرواسي شيل الصادق ده وزيش هالو جبل أظور الصادق ده زيش هالو جبل لا يطيقه إلا أصحاب العزائم قال والكذب خفيف كالريشة كذب زين ما حصل حاجة وبالتالي شوف الكذب الكذب ده زي الريشه المؤمن لأنه بيخشى الخواتيم مقلق دائما لا لا يعرف ولا يعلم على أي شيء يختم له. أسي كده قال المعصية للمؤمن قال كجبل يكاد يقع عليه. قال والمعصية للمنافق كذبابة بين عينيه. قال لها بيده هكذا وارتاح ورتاح. كده تلقى المؤمن كان أذنب ماله ضميره شنو يأنبو من اين جاء تانيب الضمير بعدم الارتياح من الصدق لو, كان لو ما كان صدق ما كان عمل كده الصدق هو الذي دفعه عشان كذا عباره الجني انه يتقلب في اليوم أربعين مره صحيح قال ويتقلب في اليوم أربعين مره لانه لا يعبد نفسه ولا يؤثر مراده قال الرسوم والقيود التي تقيد البشر والافات التي تحيط بالعمل كويس وتنزل بارباب السير ابن القيم عنده عباره عجيبه في الصدق يقول من الناس من يسير الى قلبه ومن الناس من يسير بقلبه الى ربه فرق ولا ما فرق قال من الناس من يعبد الله ومن الناس من يعبد نفسه والمؤمن لانه يعبد نفسه يتقلب كثيرا لأنه يعبد الله يتقلب شنو يتقلب كثيرا طيب السلف يعتبرون اجل العبادة اجل العبادة العبادات التي تقوم على الصدق والتعامل ونحن للأسف الشديد العبادة عندنا أداء الجوارح مع فراغ القلب صل وصم كويس يصلي الضحى ما يقصر، لكن تلقاه لا يصدق حديث ولا يفي بوعد كويس وتجده يحسد يقع في آفات قلبية كبيرة الإمام الخرائطي له كتاب من أجل الكتب عنده كتابين واحد اسمه محاسن الأخلاق وتاني كتاب اسمه طوال الضوء مساوئ الأخلاق في مساوي الأخلاق ذكر قصه عجيبة جدا قال رأى موسى رجلا تحت ظل عرش الرحمن فكأن موسى غار قال من هذا يا ربي قال الله لن أخبرك به ولكني سأخبرك بعمله الذي بلغه هذه المنزلة عندنا الزلد عمل عمل تبي تتخيل زود الكره عمل شنو؟ زول موسى سال فيه قال ليه الله ضمنه موسى بس دار يعرفه ربنا قال له اسمه ما بورك له لكن الشيء وصل بوريك ود ود الدين قد ما بقدر يكلمك عن الاشخاص بيكلمك عن القصه عشان تاخذ شنو؟ العبره والخلاصه تقول لك قال لصاحبه وهو يحاوره عرفتها؟ ده في قصه شنو؟ اصحاب الجنه ودخل جنته وهو اسمه منو؟ ما مهم اهم حاجه لما الله يديك ما تبخل او تتكبر خلاصه القصه قصه اصحاب الجنه أصحاب الجنة في القلم الثلاثه قال اوسطهم وهكذا مين ودين؟ وعاشوا وين وبلدهم وين ما مهم فربنا نقل موسى عليه السلام من الشيل ما مهم شنو الزلده الوصل شنو كذا اسالكم انتوا الوصل شنو الزلده تخيل الوصل شنو حسن الخلق قال له ثلاثة حاجات لا يحث الناس على ما اتيتهم من فضلي ويكف عن اعراض الناس ولا ينم وينقل الكلام بين الأحبة ليفسد بينهم دي ثلاثة خصال بتخليك تشل توصلك وين توصلك تكون تحت ظل عرش الرحمن حسن شيدا لو قال لك بتقول كان بيصلي كثير وبيقر كثير وبيبكي ويقوم الليل ويصوم الليل والنهار طهر قلبك من الحسد ده ده كلام عجيب وبالتالي قال يوسف بن أسباط لئن أعامل الله بالصدق ليلة أحب إلي من أن أضرب بسيفي في سبيل الله شفت ليلة وحدة يكون صادق مع الله يا خب القيم ده عجيب قال شنو قال من الناس من يؤدي الفرائض يؤدي شنو الفرائض التي جعل الله لها مواقب الصلاة فرض ولا ما فرض الصلاة اخوة فرض ولا ما فرض لكن بشنو ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابه شنو موقوته قال ولن يقبل فرض مؤقت الا بفرض دائم والفرض الدائم الصدق ابن القيم يرى ان الصدق هو الفرض شنو الفرض ياته الدائم والله عجيب عرفتم طيب هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا